قم الليل إلا قلينا نصفه أو انقص منه قلينا أو زد عليه ورتل القرآن ترتينا إنا سنرقي عليك قولا ثقينا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقينا إن لك في النهار سبحا طوينا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتينا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكينا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جمينا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قنينا إن لَدَيْنَا أَنكَالٌ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كثيبا مهيلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يومين يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعونا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبينا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وسلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون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 تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم